إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قُلِ ٱللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قل رأيتم إن تكم عذاب الله أو تكم الساعة أو غير الله تدعون إن كونتم صادقين بل مَا تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء اونما تشركون ولقد رسلنا الى امم من من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون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 فقُطِعَ عذابيرُ القومِ الذين ظلموا والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ألا رأيتم إِنَّ خَذَّ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن لَّاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِنَا ثُمَّهُمْ يَصْدِفُونَ قُل رَأَيْتُكُم إِن تَأْتُوكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً نَّوْجَهَرَ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُونَ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه وفور الرحيم.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 قَبَلِلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ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 ثم إليه مرجعكم ثم يُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفوة حتى إذا جاءا أداكم الموت توَفَّهُ رُسُلُنا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ثُمَّ رُدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُقُّ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُل مَن ينجيكم من وُلَمَاتِ البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفيةً لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضًا أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ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 وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُخَذْ مِنْهَا أُلَاءِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ لِمُنْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاةِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى لنسلم لرب وَأَنَا قَائِمُ الصَّلَاةِ وَأَتَّقُ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 فلما أَفَلَ قال لا احب لافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فَلَمَّا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 ولو شركون حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوءة فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أسألكم عَلَيْهِ أَجْرَى إن هو إلا ذكرا للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَمَنَظَّمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باتطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عناياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُ نَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَدَّمْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 وهو الذي أنزل من السماء ما أنفخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبة، فأخرجنا منه خضيرا مخرج منه حب متراكب ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعنب والزيتون وهم ما وغير متشابه انْغُرُو إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمُ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلِنَّ مَلَايَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَ لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظههم في طغيانهم يعمهون